L'arbi og l'efi l'arbi Cura ضrab høbelin Sjæl bæha Fåzal Bærasil Fiddura L'arbi og l'efi l'arbi Cura ضrab høbelin Sjæl bæha Fåzal Bærasil Fiddura Og fjæl høres L'arbi Mæske høydeh ومرت شبه صاروخي من بطني في انتوره ولا حارس المرمى مثالي قدار يحميه تجيها الكوار من ضربة ترجل ما سحوره لعبي ولي في لعب كرة ضربها بليه سجل بها فوزها البراسيل في الدورة لعبي ولي في لعب كرة ضربها بليه سجل بها فوز البراسيل في الدورة وصفق لها الجمهور يبليه عاش بليه وعشرين ألف اللي يخذول البطال صورة وهذا يعيش له وهذا وقاف يدعيه ومليون متفرج من الناس جمهورة لعب بي ولي في ضربها بليل سجل بها فوز العرباسي في الدوره لعبي ولي في لعب بي ويلي فيلا كره ضربها بلي سجل بها فوز العرباسي في الدوره ولشت جاب الجول عيب الهدف يخطيه ويله في جميع العالم اخبار مذكوره ويكفيه بس اسمه قال لي لما يكفيه بين الناس في كل معموره لعب بي وليفلا كره ضربها بله سجل بها فوز البرازيل في الدوره لعب بي وليفلا كره ضربها ولي ضرب بله سجل بها فوزها البراسيل في الدورة قالوا لي اذكر لك لوعي بغير بليه وانا خايف كل نيارا نقص في دورة وهذا نحبه فن وادي وذا نغليه ولي في العراب يا عالم ابطال مشهورة لعبي ولي في نعب ضربها بليه سجل بها فوز البرازيل في الدوره لعب في لعب كره ضربها بله سجل بها فوزة في الدوره لعب في لعب كره ضربها بله سجل في الدوره لعب ولي في لعب. كره ضربها بله سجل بها فوزة في الدوره سجل بها فوز في الدوره لعبي في لعب بي